قالوا بلا ولكنكم فتنتم أنفسكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور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 على من تبهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فلما ذكر الله جل فلما ذكر الله تبارك وتعالى في فواتح سورة الحديد كثيرا من شواهد وحدانياته ودلائل قدرته سبحانه وتعالى وتصرفه سبحانه وتعالى في هذا الكون وأن أن الله جل وعلا بعد ذلك بمقتضيات هذه الدلائل فهذه الدلائل توجب على المؤمنين طاعة الله جل وعلا فيما أمر ولانتهاء عن معناها الله تبارك وتعالى عنه والإيمان بالله جل وعلا وتحقيق مقامات الإيمان وإلا كما قال جل وعلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا يعني هذه هذه المخلوقات العظيمة ليست مخلوقة هكذا إنما هي مخلوقة لشواهد لكي تدلك على يعني على الله جل وعلا بأثاره في في خلقه سبحانه وتعالى لذا قال جل وعلا عقب على ذلك بقوله فآمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخدمين فيه وقضية الإيمان هي قضية التوحيد آمنوا بالله ورسوله والإيمان بالله توحيده وإفرضه بالله والألوهية وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى الله تبارك وتعالى عنه وكذلك طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لكن ليس الإيمان كلمة ليس الإيمان بالتمني وإنما الإيمان لابد من تحقيقه بالعمل لذا قال وأنفقوا مما جعلكم مستقلفين فيه ولهذا المعنى لم يأتي الإيمان مجردًا في كتاب الله، يعني لم يأتي الإيمان في كتاب الله جل وعلا إلا ومعه الذين آمنوا وعملوا الصالحات وطوبى لهم عصنهما إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفدوس النزول إذا دائما يعني يقيم الله تبارك وتعالى الايمان بالعمل إذ ليس الإيمان بالتمني والإيمان عنده للسنة والجماعة. هو ما وقى في القلب هو تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان لذا قالوا أنفقوا مما جعلكم مستقلفين فيه والمال كما ذكرنا هو مال الله عز وجل وأنت مستقلف على هذا المال أنت في الحقيقة لست مالكا لهذا المال ولذلك عندما ترحل من الدنيا لا تقرض معك شيئا من, من هذا المال وإنما تويشه لمن بعدك والله جل العلا هو الوائش ولله بيواش السماوات والأرض إذن هذا طالما أنك مستخلف على هذا المال يبقى لابد أن تعمل في هذا المال بما, أم بما استخلفك عليه إذا عطيتك مبلغا من المبلغ قلت لك أيفعل كذا وكذا فلو خلفت ما, ما أمرتك به لأن المال مالي أنا فأنا كلفتك بأن تفعل واحد اثنين عندما تخالف أنا ليلحق في دومك ف... وكذا... ولله المسه الأعلى ف... فالمال مال الله جل وعلا أعطاك المال وقال و... و... وبين لك طرق إنفاقه أن, أن تنفقوا في طاعة الله جل وعلا لا تنفقه فيما حرم الله سبحانه وتعالى لأنك مستخلف على هذا المال ولذلك يعني النبي عليه الصلاة والله وهذه نظرة الإسلام كما ذكرنا للمال خلاف نظرة الكافيين للمال فالمال عند الكفار هو معبودهم هو إلىهم الذي يعبدونهم من دون الله لكن المال عند المسلمين هو أداة لتحقيق العبودية وتحقيق الطاعة والاستعانة به على على يعني أمور دينك ودنياك ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في كما في الحديث الذي رواه يعني مسلم الذي رواه أحمد ومسلم يعني رحمهم الله تعالى من حديث مطرد بن عبد الله بن الشيخ عن عليه عبد الله ابن ابن الشيخير قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الهكم والتكاسو ثم قال عليه الصلاة والسلام يقول ابن آدم مالي مالي مالي المال يعني مالي مالي يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت وعند مسلم وما سوى ذلك فذاهب وتاليه كله وتاليه كله يعني يقول وما سوى ذلك فذاهب يعني وتاليه كله إذا المال هو إيه أنت, أنت أكلك أكل أكلتها ويعني لبس يعني لبسته وكل هذا ذاهب أو تصدقت في أمضيت أمضيت الأجر عند الله جل وعلا نعم ولذلك لما هديت للنبي صلوات الله وسلم عليه شاء، فالحديث عند أهل السنن، فعائشة رضي الله عنها تصدقت ل... لعلمها ب... يعني بحب النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة، تصدقت وأبقت أربعها، فقالت يعني زهبت كلها إلا أربعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل بقيت كلها إلا أربعها، الصدقة هي اللي عتقا واللي إحنا وال الذي هيذهب أكلت فأفنيت بل بقيت كلها إلا غبعها وهكذا النظر العظيمة لذا أثنى الله جل وعلا على العباد الذين استجابوا لأمنه فالذين أمنوا منكم وأنفقوا لهم آجهم كبير وهذا بشرى من الله جل وعلا بشرى من الله جل وعلا للمؤمنين الذين استجابوا لله ولرسوله. كما قال جل وعلا يا أيها الذين من استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم إذا دعاكم لما حكم جميع أوامر الله جل وعلا هي فيها في فيها الحياة فيها الحياة السعيدة في الدنيا وفي الآخرة ومخالفة أمر الله جل وعلا ومخالفة ويعني ما بين وجه عباده لهم هو سبيل الشؤ والشقاء فالذين أمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله؟ والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وما لكم لا تؤمنون بالله كيف لا, كيف لا تؤمنون بالله والرسول صلى الله عليه وسلم وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام بين أرزائكم ترونه وتسمعون كلامه ويدعوكم إلى الله يا جل وعلا والرسول الألف واللام هنا للعهد الرسول هو النبي صلى الله عليه وسلم الرسول المعهود إليكم والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم كيف لا تؤمنون وأنتم معاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم وتسمعون دعوته وطعون ما هو عليه من النبل ومن الصيامة ومن الصدق ومن الإخلاص ومن محاسر الأخلاق ومكان الشيئي والصفات والرسول يدعوكم والفعل المضارع هنا لاستحضار استحضار كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتهد في أداء الأمانة ودعوة قومه الفعل المضارع يدلك على التجدد وعلى الحدوث يدعوكم لتؤمنوا بربكم توحدوا وتوقعوا سبحانه وتعالى وتعظموا أمره ونهيه وقد أخذ ميثاقكم وهنا وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين يعني يعني وقد أخذ ميثاقكم هنا فيها وجهان الوجه الأول وهو الذي يعني اختاره الطبري يعني الطبري رحمه الله تعالى وغير واحد من المفسرين وقد أخذ ميثاقكم وقد أخذ الله عليكم الميثاق وأنتم في ظهر آدم بطاعته كما قال الجنة العدل ويز أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ظهوريتهم وأشهدهم على أنفسهم هل استبعوا قالوا بقى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين إذا الوجه الأول في تفسير قوله تعالى وقد أخذ ميثاقكم وقد أخذ الفعل من هو هو يعني هو يعني الله سبحانه وتعالى وقد أخذ ببكم ميثاقكم عليكم وأنتم في ظهر آدم التوجيه الثاني وقد أخذ ميثاقكم وقد أخذ الرسول عليكم الميثاقة والبيعة بطاعته وبالإيمان والتفسيران صح... يعني الوجهان صيحة لأن الله جل على أخذ الميساق على عباده وهم في ظهر آدم بطاعته وذكرهم بهذا الميساق أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين لا هذا ميساق يعني ضمنه الله جل وعلا آخر كتبه وهو القرآن العظيم حتى لا يدعي أحد بين ذي لا أن لا أن لا أعرف هذا الميثاق هذا الميثاق مسجل عليك في هذا الكتاب في آخر كتب الله سبحانه وتعالى خلاص انتهت لا حجة لك والوجه الثاني وقد أخذ ميثاقكم أخذ الرسول عليكم الميثاق بطاعته وهذا وال والوجه صحيح وإن كانت طبيعة حمل الله تعالى بي بيرجح الوجه الأول ولا ولا يحكي غيره إلا أن أيضا الوجه الثاني صحيح وبيقال بعض بعض المفسين طبعا هنا لتؤمنوا بربكم هنا هل هل انتبهت هنا يعني ورسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم لتؤمنوا بربكم والرب هو الذي يربي عباده بصنوف النعم ليدلك على أن الإيمان هي من أجل نعم الله سبحانه وتعالى فلذلك هنا السر في استعمال كلمة الرب بدل الإله لتؤمنوا بربكم لأن الرب هو الذي يربي عباده بصنوف النعم وأجل نعمة أنعم الله وبها على عباد النعمة. نعمة الإيمان. هذه ليس بعدها نعمة. أن حين يهبك الله سبحانه وتعالى الإيمان يبواهبك كل شيء. نعم. وقد أخذ ميسا قالكم إن كنتم مؤمنين أي إن كنتم مؤمنين بالله ورسوله يعني ستنفقوا وتعملوا بما أمراكم الله سبحانه وتعالى وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين لابد أن تستجيبوا لذلك لأن من شرط الإيمان هو الاستجابة لله جل وعلا والاستجابة للرسول صلوات الله وسلامه عليه هو الذي ينزل على عبدي آيات بينات هو يعني الغائب للعود على الله سبحانه وتعالى هو الذي ونزل على عبدي سبحانه وتعالى آيات بينات وهذا يدل على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى ونزوله والهبوط من علو إلى سفل وذكرنا بأن الله جل وعلا في نزول القرآن نسب نزول القرآن إليه الرحمن كما قال جل وعلا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان وذلك قوله تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم إذا القرآن ينسب ينسب الله جل وعلا نزول إليه لأنه كلامه سبحانه طال صفته لقول تعالى وإن أحد من المشركين سجع كفاجعه حتى يسمع كلام الله هو الذي ينزل على عبده ينزل وتدزيم مضة بعد مضة لأن الز لأن الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى ينزل يعني هو ضعف الحرف وزي لماذا؟ لأن القرآن نزله الله وعلا مرة بعد مرة وقرآنا فرقناه يعني فرقناه على حسب الحوادث والأسئلة والوقائع هو الذي ينزل على عبدي آيات بينات وسميت آيات القرآن آيات لأنها كلها دلائل وحدانية وشواهد, وشواهد ألوهياته ألو سبحانه وتعالى آيات بينات واضحات لا لبس فيها يعني لي القرآن يقرأه القاصي والداني يفهموا في مجمله يفهموا الناس لن يخاطب الله جدعال عباده ب... ب... بأشياء لا يفهمونها أو بخطاب لا يفهمونه إنما خاطبهم بخطاب كما قال جدعال ولقد يسروا القرآن للذكر يسروا لغته يسروا فهمه يسروا الفاظه يسروا معانيه هو الذي ينزل على عبدي آيات بينات لماذا لماذا من مقاصد انزال القرآن ماذا ليخرجكم من الظلمات إلى النور، ليخرجكم من ظلمات الضلال إلى إلى هدايات إلى أنواف الإيمان، وهذا هو أحد المقاصد العظيمة لانزال القرآن، هداية الناس ولذلك سمى القرآن سما الله جل وعلا كتابه هداية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوامه يهديك إلى المعالي وإلى المكارم وإلى المفاخر يهديك إلى التوحيد وإلى الإيمان والعمل الصالح ليخرجكم من الظلمات إلى النور طيب الظلمات هنا مجموعة ولا لا؟ مجموعة والنور مفرد والظلمات دائما يعبر بها في القرآن عن عن الضلالة لأن طرق الضلالة كثيرة وأما الهداية فلا طريق واحد وهو طريق التوحيد فلذلك جمع الظلمات لتشع طرق الضلالة فالضلالات من, من, من, من عبادة الوثن والحجر والصليب وال وعبادة الـ الـ الـ الشمس والقمر والنجوم وعبادة الشيطان ضلالات ظلمات بعضها فوق بعض وأما طريق الهداية فهو طريق واحد وهو طريق التوحيد فلذلك جمع الظلمات وأفرض النور حتى يدلك على أن الهداية لها طريق واحد فقط وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نور ينير الطريق ينير الضرب ليخرجكم من الظلمات الى النور. طيب هل كل الناس انتفعوا بهذا القرآن؟ ولا انت تطار الآن اغلب اهل الارض لم لا ين لم ينتفع بشيء من القرآن؟ لا. في الحقيقة الانتفاع بالقرآن نعمة خاصة جدا. خص الله بها المؤمنين فقط وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين طب وبقيت البقيت الناس ولا يزيد الظالمين إلا خسارة نعم وكذلك في سورة الطلاق يقول الله جل وعلا رسول يطلع عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور إذا هذه الآية التي في سورة الطلاق ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور توضح لك أن كل آية وردت في إخراج الناس من الظلمات إلى النور المقصود هنا العام ده في الناس مقصود بي فقط المؤمنين يعني في قوله تعالى ألف لا مرا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله في أوائل سورة إبراهيم لتخرج الناس هل الناس كلها حيخرجون حي بذلك؟ لا المقصود الناس هذا عام مخصوص الذي دلنا على أنه عام مخصوص قوله تعالى في في آية الطلاق ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا إذا إذا إذا كل إخ إخراج للناس من ظلوب النوء ليس كل الناس ينتفعون لأن الانتفاع بقوة نعمة نعمة جلّا صلى الله جل وعلا أن أن ينفعنا وإياكم بكتابه الكريم هذه نعمة عظيمة حرم الله عز وجل بها أناسا لأنهم ليسوا أهل الله ووفق الله عز وجل بها المؤمنين إذا هو الذي ينزل على عبدي آيات بينات واستعمل الفعل المضارع في مزوم معنى القرآن نزل وقامش مش نزل انتهى لكن حتى تستحضر صورة الوحي النازل الذي كان ينزل مفلقا على حسب الحوادث حوادث والوقائع والأسئلة التي كانت توجه للنبي صلى الله وسلم عليه وسلم فينزل القرآن يجيبهم على ذلك واسألونك عن الجبال فقل ينسفه ربي نسفا فيظهر قاعا صفصفا لا ترى فيه عوجا ولا أمت هكذا واسألونك عن المحيط قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيط إلى غير ذلك هو الذي ينزل على عبدي آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وهنا تعلم نعمة الله جل وعلا حين حين يهبك الله عز وجل الإيمان يبقى خاشك من ظلمات الجهالة وأقامك على في ووجهك إلى أموال الهداية فالنور بمعنى الهداية ولذلك ختمت الآية بأسمائه الكريمة التي تدل على ذلك وإن الله بكم لرؤوف الرحيم وإن الله بكم, بكم لرؤوف الرحيم لذو رحمة بكم وذو رأفة بكم ولذلك أرسل لكم رسوله عليه الصلاة والسلام وأرسل وأنزل لكم كتابا فإنزالوا الكتاب وإرسالوا رسول من, من, من رقفة الله جل وعلا بكم ومن رحمته بكم سبحانه وتعالى فكيف تتركون هذا الكتاب وكيف تتخذونه وراءكم ظهرية ولذلك اشتكر رسول صلى الله عليه وسلم قومه وهذه الشكاية كل من انحرف عن القرآن من هذه الأمة لو حظ من هذه الشكاية وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجور حين تتأمل الآن في مشارق الأرض ومغاربها تأمل حين تتأمل حال هذه الأمة حين اتخذت القرآن مهجورا تأخرت وصارت في زيل الأمم مع أنها خير أمة أخرجت للناس كنتم خير أمة أخرجت الناس. لكن الخيرية هذه لها أسباب. تضرون بالمعروف وتنهون عن الممكن وتؤمنون بالله فلما انتخذوا القرآن وراءهم ظهريا صاروا في زي الأمم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلوا فيه ذكركم عزكم مشجكم سنائكم وفعتكم لو تمسكتم به وإن الله بكم لرؤوف وحيب سبحانه وتعالى وكان بالمؤمنين وحيبا ثم فصل الله جل وعلا في قضية الإنفاق لأن قضية الانفاق قضية كبيرة جدا ونصة الدين معتمد على الإنفاق والجهاد في سبيل الله معتمد على الإنفاق وجميع الطاعات معه وقوى المجتمع يعتمد على إنفاق أهل الأموال أموالهم في في سبيل الله في الصدقات وفي غيرها لذا يفصل الله جل وعلا في في قضية الإنفاق جدا لأنها قضية كبيرة ليس قضية سيئة ولذلك قرية الأنفق أنزل الله جل وعلا في سورة البقرة آيات كثيرة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله مضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا أذى لهم أجوهم عند ربيهم ولا خوف عليهم ولهم يحزنون قول معروف مغفرة خير من صدقة يتبع وأذى والله غني حليم تحضر. القضية دي قضية كبيرة جدا. قضية الانفاق. وهي تحافظ على المجتمع حين ينفق الأغنياء وأموالهم. فهنا تتماسك وتتلحم طبقات المجتمع ليكون المال في يدي حفنة قليلة من الناس. وبقية الناس كلها تتضور جوعا. لا. الاسلام ليس هكذا نظام نظام الزكاة في الاسلام هو نظام عظيم جدا لا يدع أبدا واحدا غنيا ويطرق أخاه فقيرا أبدا ولذلك سبحان الله فقط فقط الزكاة كفيلة بإخراج هذه البلد إلى وإعانة الناس جميعا لو الناس فقط بس فقط الزكاة وهذه فريضة واحدة من فرق الله جل على لو عظمناها ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ولفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض الله المستعان وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ما الذي يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله والإنفاق في سبيل الله الإنفاق ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وفيما أمر الله جل وعلا بالإنفاق فيه عانة الفقير إغاثة الملهوف سد حاجة المحتاج كفالة اليتيم مصالح المسلمين العامة والخاصة كل ذلك داخل في الإنفاق فيه في سبيل الله وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله لماذا لا لا تنفقون الأموال ولله ميراث السماوات والأرض ولله ميراث السماوات والأرض وإلى الله تعالى صائر أموالكم إن لم تنفقوها في حياتكم فالأموال كلها صائرة إلا فأنت حين تنفق المال تدخر لك عند الله جل وعلا ذخرا ولذلك إنه مثلما يقول ما تصدق أحد صدقة من, من من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا إلا إلا وقعت في كف الرحمن فيربيها لحدكم كما يربي أحد أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل يعني يعظمها الله يعزّم الله جلوع النفقة ويضعفها نعم ولله وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض إذا لم تنفق المال أموال كلها صائرة لله سبحانه وتعالى إن لم تدفقها وأنت المحور ترحلوا إلى الله جل وعلا ولم تستفد من هذا ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة كذلك قال قوم قارون لقارون وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا لكن ابتغي النعمة التي أعطاك الله جل وعلا بها خذها سلما إلى السعادة وإلى الإيمان ولله مراث السماوات والأرض يعني هو الملك الحقيقي لأن هو الملك الحقيقي فكل شيء سيؤلم إليه سبحانه وتعالى ثم بين الله جل وعلا أن الناس لا يستوون، لا يستوي السابق مع اللاحق ولا يستوي والفضل دائما للمتقدم على المتاخر. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل مع من أنفق من بعد الفتح وقاتل يستوى. لا يستوى عند الله سبحانه وتعالى وهنا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل الفتح هنا فيها وجهان جمهور المفسرين على أن الفتح هنا هو فتحه فتح مك ولذلك ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفعتم فانفيروا يعني سألوا له بعض الناس يهجر بعد الفتح قال لا هجرة طبعاً بعد الفتح لأن مكة صارت صارت ضار إسلامي ولكن جهاد ونية لكن جهاد في سبيل الله ونية صالحة وإذا صنفناه فنفوه فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق الفتح على فتحه فتح مكة وهذا غالب أقوال المفسرين على أن من قبل الفتح الفتح مكة وهذه من من احنا ذكرنا بأن صوت حديث فيها يعني الجمهور علماء يجاب أنائي مدنية لهذه آيات أن هذه الحياة طبعا فتح كالفتح ايه؟ فتح ممكن في السنة الثامنة. وبعضهم يقول الفتح هنا فتح الحديبية. وله وجه. لأن الله جل وعلا أنزل صغة الفتح. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يخفر لك اللهم تقدم من ذنبك وما وما تأخذ. ويتم من نعمته عليك ويديك سهلط مستقيم. ونصورك الله هنا سوء البعض يقول بأنها الحديبية والبعض يقول بأنها فتحك وفي الحقيقة كل من القولين له شواهده ودلائله وإذا كان وإذا كان وهم لا يتعارضان لأن إذا كان الحديبية فتح ففتحك أعظم منه ولا لا ففتحك أعظم منه بلا شك هذا هذا الفتح العظيم فتح فتحك كان هو الفتح العظيم الذي عمت بركاته يعني الجوزاء البعض بيستدل على الطب الوحم الله تعالى الامام ابن جيري الطبري اختار القول الثاني ان الفتح هنا هو هو هو هو صلح الحدابية واستدل على ذلك باحديث ليس فيها صلح الحدابية لكن من من الادلة التي يستدل بها على هذا ما ثبت في الصحيح حالة خلاف بين عبد الرحمن ابن عوف وبين خالد رضي الله عنه؟ بسبب ماذا؟ ليس مو بسبب خلاف. خالد رضي الله عنه اسلم متى اسلم خالد رضي الله عنه. أسلم بين صلح الحديبية وبين فتح بك. اصلا في الحديبية كان كان خالد رضي الله عنه هو اللحم، هو اللي خرج على رأسي، اللي خرج على رأس المشركين حتى حتى يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم. أسلم خالد رضي الله عنه في المدة بين صلح الحديبية وبين فتح بك. وعبد وعبدالرحمد بن عوف من السابقين الأولين ممن تقدم إسلامه سبق إسلامه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن العديد إلى بني جزيمة يأخذ منهم يعني ينظر القوم ماذا فعلوا ويعني أسلموا ولا لا فالقوم كانوا لا يحسنون أن يقولوا أسلمنا وإنما قالوا إيه صبأنا لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا ففهم خالد منهم إيه الكوف فاما قتلهم وقتل اسرابهم فعوضه من عوضه عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر رضي الله عنه عوضوه في في هذا الكلام فحدث كلام بين خالد وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حدث منه كلام يعني يعني لا تستطيلوا علينا بأيام سبقتونا بها وهذه في غير الصحيح لا تستطيلوا علينا بأيام سبقتمونا بها هي ايام فهنا النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغ هذا الأمر فقال النبي عليه الصلاة والسلام لخالد رضي الله عنه وكلهما صحابي بس عبداللحم الابن معهم تقدمت صحبته وخالد ايه تأخرت صحبته قال لا تصبوا أصحابي لا تصبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. كان عنده الخالد رضي الله عنه يعني لو ابن الله صلى الله يقول لخالد رضي الله عنه لو أحدكم أنفق مثل وحد الزمن ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة يعني شوفوا لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أي مع من أنفق من بعد الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتل فلهذا المعنى اختار من اختار ان السلح هنا سلح حدايبية. فاذا كان والقولان صحيحان اذا كان سلح حدايبية فتحا ففتح مكة اعظم اعظم منه. على كل حال بين الله جل وعلا ان الفضل للـ للـ للمتقدم. وان لأن طبعا قبل الفتح كان فيه شدة وفي ضيق. وفي جهد واوزي النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فاللي هم انفقوا في في المؤدة دي. لا يستوون مع من جاء بعد ذلك بعد ان هناك الساعة وانتشر الاسلام وفتح مكة. يعني اختلاف الامر ولا لا? اختلاف القمر. والفضل للمتقدم على المتاخن. الذي قال جل وعلى والسابقون السابقون. اولئك في المقاومات. ومن الصحابة. اللي خالد رضي الله عنه. التم يعني القوانين التي جاءت بعد الصحابة كلهم ينطبق عليهم لو أنفق أعضكم مثل واحد زهبا ما بلغ مد حدهم ولا نصيفا حتى حتى نعلم قد أقدار الصحابة وننزلهم أقدارهم وننزلهم منازلهم ال اللائقة بها ولذلك الإمام أبو أبو زرعة لما سئل عن ناس يقعون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك الزنادقة لا يطعم في أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه إلا الزنادقة لماذا؟ لأنه لما يطعم في الصحابة بيطعم في الدين، بيطعم في القرآن والسنة والصحابة هم حملت القرآن والسنة وحملت الحديث فإذا طعم فيه يبتعم فيه ولذلك تقصو يعني يعني, يعني طعم الزنادقة في أبيه وبيه بخ يعني كثير من المستشرقين يصب سمومه على أبي هريوة. لماذا؟ لأن أب هريوة وحده وهو ستة أكثر من ستة آلاف حديث. فلو طعن في أبي هريوة رضي الله عنه يبطع لي بطعن في ستة آلاف حديث مرة واحدة. فلذلك أبو زرعة الإمام أبو زرعة المحدث الكبير قال لا يقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا الزنادق. ولذلك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق. الانصار. حين تظه الرجل يقع يسب الصحابة ويقع فيهم فعلم ان ان ان هذه اية نفاق. لا يمكن. لا يمكن ابدا قلب في امام يقع الصحابة. لان الله جل وعلا يقول يعجب الزروعة ليغيظ بهم الكفار. امام مالك وحمد الله تعالى يقول لكل من غازه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه فلهم نصيب من هذه الاية. يعجب الزروعة ليغيظ بهم الكفار. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل في حذف هنا دل عليه السياق أي مع من أنفق من قبل الفتح مع من أنفق من بعد الفتح؟ اولئك الذين أنفقوا من قبل الفتح فتح مكة او هو سلحة الحديبية أو قبل ذلك نعم اولئك عظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا لأولئك هؤلاء عظم درجة بي بي بسقي ولا أنهم في وقت دي. وقت شدة وقحط. عثمان رضي الله عنه لما جهز جيش العسر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان جيش عسر كان فيه كان فيه ضيق في ضيق في في في ذات اليد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضغب نعفنا مفعنا بعض اليوم لأنه كان في وقت شديد. إذا هذا يدل لك على شيء مهم جدا أيضا أن إنفاق المال في وقت الحاجة ثوابه وأجره عند الله جل وعلا يختلف عن إنفاقه في غير وقت الحاجة. إذن حسب الحاجات وحسب الاحتياج للمال هيكون الأجر والآية تشير هذا المعنى حتى لو كانت في الصحابة لكنها تشير إلى هذا المعنى حيثما كان هناك يترتب على الإنفاق مصالح كبيرة جدا للمسلمين إذن الـ الـ هنا يتعلق الأجر بهذا الموضوع لذا قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك عظموا درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا لكن انتبه إياك أن تفهم أن الله جل وعلا لما فضل السابق على اللاحق أن, أن, أن تفهم أن في هذا زنب لللاحق وكل وعد الله الحسن وكل من السابق المتقدم اللي أنفق من قبل الفتح والأنفق من بعد الفتح وكل التنمين هنا عوض عن المحزوف أي كل من الفريقين وعد الله الحسن حسن جنة كما قال جل وعلا الذين أحسنوا الحسنة والنبي عليه السلام فصرها كما في صحيح مسلم الحسن الجنة والزيادة النظر الى وجه الله عز وجل. اذا كلا وعد الله الحسن الجنة حتى لا تفهم. لا هو يعني مدح الله الفريقين مع تفضيله الاول ليضلك على فضل السرق. السرق الدايمن الفضل للمتقدم. وكل وعد الله الحسن والله بما تعملون خبير. والخبير اسم الله الخبير لخبراته سبحانه وتعالى وعلمه بعباده نعم فضل السابق على اللاحق ومدح الفريقين لانه يعلم ما في قلوب الفريقين من الإيمان ويعلم أن الفريق الأول متقدم ويستحق التقديم ولذلك قدم الله المهاجرين على الأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار عليهم فبعد المناجيه والله بما تعملون خبير ثم حسن الله جل وعلا عباده على الانفاق باسلوب جميل في للتلطف من الله سبحانه وتعالى لعباده هو الغني سبحانه وتعالى من ذا الذي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر من ذا؟ الذي يقرض الله قرض حسناً؟ يقعد الله. فالله جيائ يا أيها الناس الفقراء الله. والله هو الغني والحمين سبحانه وتعالى. فهو سبحانه الغني عما سواه, وكل ما سواه مفتقر إليه محتاج إليه. فقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرض حسنا الذي يقعد الله قرض أن ينفق في سبيل الله جل وعلا محتسباً في نفقته مبتغياً وجه الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً أن ينفق في سبيل الله محتسباً مبتغياً وجه الله جل وعلا محسناً إلى إخوانه في نفقه والعرب تطلق القرض على الفعل الحسن فإذا, فإذا فعل فلان فعلا حسنا فتقول يعني أقردك فلان يعني يعني فعل بك فعلا حسنا فالقرض في عند العرب تطلق على الفعل الحسن والجميل فكيف والله جل وعلا كل منزل الذي يقيض الله قرضا حسنا ولماذا عبر الله جل وعلا عن إنفاق بالقرض لأن القرض في, في, في عودة المال لك ولا لا أنت لما لما لما تُقِيد واحد هذا العودة يعود, يعود لك فالقرض المقصود به العودة أن أنت تُقِيده لكن سيعود لك المال كذا كذلك ما تنفقونه وما أنفقتم شيئا فهو يخلفه لذا قال جل وعلا من إذن إذن إذن سما الله الإنفاق قرضا لأنه لأنه واجب أن يعود إليك في الدنيا وفي الآخرة في الدنيا بركة في مالك وسيخلف الله جل وعلا إنفاق وفي الآخرة سيضاعف لك أضعافا كثيرا وفيضعفه له ضعفه له كم سبعمائة ضعف مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة إذا قال من ذا الذي يقيد الله قرضا حسنا والقرض حسنا نفق في سبيل الله مبتغيا وجه الله محسنا إلى عباد الله فيضعفه له وله أجر كريم. فيضعفه له. وضعفه ثواب وله أجر كريم. الجنة. ولا خوف عليهم. لا يمكن أبدا المنفق يصب بالخوف لا في الدنيا ولا في الآخرة. لأن الله جل وعلا يقول الذين يرفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعونهم من أنفقوا منهم ولا أذن لهم أجرهم عند ضربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا خوف عليهم يعني. يعني لا يمكن ينزل بهم خوف يستبد بقلوبهم. خوف عندهم عارض من أي شيء من سلطان من حاكم ظالم من من محنة من بلية لا يمكن يس أن يستبد بهم الخوف أبدا النبي عليه والسلام لما خرج أو بكر رضي الله عنه حدث ما حدث و... و... وأحصروا في في غار حراء ها؟ أو بكر رضي الله عنه مر به خوف عارض على النبي عليه السلام إلا تنصروا فقد نصروا الله إذ أخرجوا الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقولوا صاحب لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجلود المطابق، وجعل كلمة الذين كفوا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم. إذا الإنفاق ده أمان، أمان لك، أمنة من الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أبدا يستبدلك خوف، لا من سلطان ولا من حاكم ولا من بلية ولا من نحنة. فيضعفه له وله أجر كريم. ثم أثنى الله جل وعلا على المؤمنين المنفقين وبيّن مآلاتهم ما هذا في خصوص الإنفاق طيب وفي إكرام الله لهم يوم طرى المؤمنين والمؤمنات هؤلاء الذين استجابوا لله ولرسوله صلوات الله عليه وسلم وأنفقوا أموالهم يوم طرى المؤمنين والمؤمنات يسعى نظرهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم يوم نطال المؤمنين الفعل المضاع لاستحضار هذا هذا الموضوع حين نطال المؤمنين والمؤمنين في عاصات القيامة أي في صاحات القيامة يسعى نورهم بين أيديهم نور حقيقي جمهور المفسرين يقولون يسعى نورهم بين أيديهم وبايمانهم النور على الـ على الـ على الـ على يمينهم وامامهم وأمامهم أو ليس هناك ومن لم يجعل الله له نورا ونحن في القيامة هتلاقي في أنواع كذا ومن لم يجعل الله له نورا ما لكم من نور فالناس في ظلمة من عاش في الدنيا على الإيمان على أنوار الإيمان في قلبه ستكون ضياء حسيا يوم القيامة يوم طرى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم عن عن يمينهم وأمامهم تضيء لهم الطريق بشراكم اليوم هذا نور حسي جموع المفسين يا رب أن نور هنا نور إيه؟ نوحسي والالمعاني بتنقلب أشياء المقيمة. الموت ده مش معنى ويؤتى بين بين الجنة والنار على صورة كفش أقران والوالحديث بالصحيح فيؤتى الموتى والمقيام يجاء يوم والمقيامة على صورة كفش أقران يعني له قرون بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة هل تعرفوا فيقولون هذا الموت يقول هذا الموت وأهل النار هل تعرفونها؟ هذا؟ يقول نعم هذا الموت فيصبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة هنا استحضار المعنى بصورة حسية فيصبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت فما أسعد هؤلاء وما أشقى أولئك صلى الله عليه وسلم إذن النور ده نوحسي وهذا قول جمهور المفسرين الطب رحمه الله تعالى هو قول الضحاك يقول النور هنا المقصود هنا النور المعنوي وهو الكتب بأيديهم كتابه هداياتهم وفي الحقيقة الوجه الأول هو الصحيح لماذا لأنه إذا دار اللفظ ب... إذا دار اللفظ وبين الحقيقة وبين المجاز فالاول الحقيقة طالما أنه ليس هناك مانع من حمل اللفظ على الحقيقة ولذلك قول جمهور المفسرين خلافا الطبع رحيم الله تعالى يرون ان النور هنا نحسي وهذا صحيح يوم طرى المؤمنين والمؤمنات عموم المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم من الله بشرهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الضرب حتى تلقهم الملائكة في عاصات القيامة تبشرهم بالجنة بشراكم اليوم جنات أي بشراكم اليوم بجنات تجري من تحتها الأنهار كما قال جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشئوا بالجنة التي كنتم توعدوا بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها إذن الملائكة تتقب حتى تزيل عنهم الفزع وتطم قلوبهم هي تحضرهم عند الاحتضار الآيات التي في في فصلت عند الاحتضار وفي عرصات القيامة مع معهم أو أولئكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة يعني كنا معكم في الدنيا وسنكون معكم في الآخرة حتى نوصلكم إلى جنان إلى دار السلام بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من جوانبها الأنهار وذكرنا بأن الأنهار في الجنة ليس لها أخديد الأنهار في الجنة ملهاش أخديد ملهاش تمشي فيها وماء مسكوب فالأنهار تجيء على الأرض كيف ليس في الدنيا ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء أنهار في الدنيا خلاف الأنهار لنار في الآخرة خلاف النهار في الدنيا ليس النهار دون لا أخاديد يعني لا حفظ النهر النيل البحر كل واحد له مكان يمشي فيه لكن في الجنة الانهار على الأرض في كل مكان تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم كما قال جل وعلا فمن زحزح عن الناري ويدخل الجنة فقد فأس. ذلك هو الفوز العظيم الذي ليس بعده فوز. نجاة. يوم يقول المنافقون. والم... طيب كان هذا في شأن المؤمنين. يوم يقول في هذا اليوم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين من انظرون نقتبس من نوفكم. المنافقون كانوا مع مع المؤمنين في الدنيا يصلون معهم ففي هذا اليوم سيعطى المؤمنون أنوارهم سيعطى المؤمنون أنوارهم وسيحجب الأنوار عن المنافقين لأنه لأن قلوبهم خلت من أكفرت من الإيمان يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين من أنظرون نقتبس منه أنظرون انتظرونا نقتبس من نوركم لأن ما عندهمش نور هم في ظلمات الظلمات اللي كانوا عليها في الدنيا ظلمات الكف والشك والذيبة والنفاق انقلب الظلمات حسية يوم القيامة يخرجكم من الظلمات إلى النور ونظرونا نقتبس من نوركم نقتبس من نأخذ شيء من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا وارجعوا في الخلف قيل ارجعوا وراءكم إن منافقين يخادعون الله وهو خادعه مش كادوا بيخادعون الله في الدنيا وهو خادعه وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة يرؤون الناس عملهم كلها رياء ليس الوجه الله جل وعلا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا فلت نورا فارقوا فضرب بينهم بسور له باب ما الذي حدث؟ حدث. الفصل بين المؤمنين وبين المنافقين كانوا مع بعض. فلا قيل لفأف. اعطيت الأنوار للمؤمنين واضفقت أنوار المنافقين ليس عندهم أنوار. فلما طلبوا من الأمنين انظرونا انتظرونا نأخذ شيئا من نريكم. قيل رجعوا وراءكم فالتمسوا فرجعوا. فضرب بينهم بسور له باب. والسور لما وصل المؤمنون للسور دخلوا من الباب. بصور له باب. دخلوا المؤمنون. لما دخلوا جميعا اغلق الباب دونهم. باطنه فيه الرحمة الباب ده بيفصل بين الجنة وبين النار. دخلوا من الباب باطنه فيه الرحمة الجنة كما قال جمهور المفسرين. وظاهره من قبله العذاب. وظاهر الصور من خارج من جاءة منافقين النار. هنا هنا قربت الجنة والنار. هذا هو ده كما قال عبد الرحمن بن زيد هو ده هو في قول تعالى و يعني في اللي هو الحجاب لا زكا والله جل وعلا في سورة في صورة الأعراف وبينهما حجاب وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كل بسيمة إذا إذا إذا هو الحجاب المذوب في في في في, في سورة اللي فصل بين المؤمنين وبين المنافقين فضعوا بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظهيره من قبلي العذاب لما فصل بينهم ووقف المؤمنون والمؤمنون في داخل دخلوا وهنا الجنة وهنا النار عند المنافقين ينادونهم ألم نكن معكم؟ نقلنا معكم نصلي معكم في الجماعات ونشهب معكم الجمعات ونقف معكم بعرفات ونخرج معكم في الغزوات ما كنا معكم؟ ألم نكن معكم في الدنيا؟ قالوا بلى كنتم معنا بس خدتم معنا بأبدادكم. قالوا بالأ ولكنكم فتنتم انفسكم ولكنكم فتنتم انفسكم بالنفاق والكفر والشك والمعاصي. ولكنكم فتنتم انفسكم وتربستم بنا الدو كنتم تتربصون بنا الدوائر. من عربي ما يتخذ وينفقكم اغرامنا وتربصوا بكم. تربص بكم الدوائر. إذا قولوا وتربستم كنوا تتربصون بين الدوائر وده اللي بيحصل والله العظيم في المؤمنين في, في الشام وفي, وفي العراق وفي, وفي, وفي, وفي, وفي مشايق الأرض ومغربها وتربستم وتربستم بين الدوائر وتربستم وارتبتم في, في البعث والجزاء والإساب وغردتكم الأماني الأماني التي كنتم كانوا يظنون أنهم على شيء وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وغردتكم الأماني حتى جاء الله الموت يعني ما زلتم في الشك والنفاق والذيبة والتربص بالمؤمنين حتى جاء أمر الله جاءكم الموت على ذلك وغركم بالله الغرور غركم بالله الغرور الشيطان لكسر التغيير بكم غركم ظننتم أنكم على شيء فاليوم لا يؤخذ منكم فدية كما قال جل وعلا إن الذين كفوا وماتوا هم كفرهم فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض غهبا ولو افتدى به فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفوا فديا نهار ده ما انت مش هل افتدي لو كان لو كان لك ملء الارض ذهبا لم تكن مفتديا به ولا من الذين كفروا مأواكم النار مأواكم النار هي اولى بكم مأواكم النار هي مولاكم هي اولى بكم نعم واجدر بكم وبئس المصير مصيركم الحمد لله بلان ابن صلى الله وسلم مبارك العمد ورسولين نبينا محمد وعلى آيان واصحابي اجمعين